بسم الله الرحمن الرحيم لا أقاسم بيوم القيامة ولا أقاسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة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 وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ قاط وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم المساق